بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله فصل يذكر هنا رحمه الله, الله شرط المفتي والمستفتي وبدا بالمفتي فقال ومن شرط ايه من شروط المفتي المفتي هو الذي يخبر عن حكم الشرع ولا يلزم به مثال ذلك لو سأل المفتي رجلا فقال له ما حكم القتل يقول لا يجوز لكن لا يمنعه قهرا من أن يقتل والذي يمنعه هو القاضي وهذا الفرق بين القضاء والإفتاء وشروط المفتي ذكر مصنف رحمه الله ثلاثة شروط الشرط الأول قال أن يكون عالما بالفقه وذكر بأن معرفته في الفقه تكون في أربعة أمور الأمر الأول قال أصلا وفرعا أي يعرف أصول الفقه أي علم أصول الفقه وفرعا أي ما يتفرع على أي ما يتفرع من مسائل من أصول الفقه والقواعد الفقهية وخلافا أي يكون عالما بالخلاف بين المذاهب ومذهبا يعرف الخلاف الذي في المذهب وشرط الثاني أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد أي عنده القدرة على الاجتهاد من العقل وقوة الفهم والإدراك ونحو ذلك وشر الثالث قال عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام عنده علم إذا راد أن يستنبط ويقيس في الأحكام ويجب عليه في هذا الشرط أن يكون عنده علم في أربعة أمور الأمر الأول النحو واللغة حتى يعرف مدلولات اللغة وكذلك النحو والأمر الثاني معرفة الرجال حتى يعرف صحة الحديث من سقيمه والأمر الثالث قال وتفسير الأحكام الواردة فيها يعني لا يشترط أن يكون عالما بالتفسير وإنما يعرف آيات الأحكام وتفسيرها ولما الرابع قال والأخبار أي الأحاديث الواردة فيها أي في الأحكام وما ذكر المصنف رحمه الله من شروط هي في المفتي المجتهد المطلق وإلا فقد يكون الإنسان مفتيا فيما يعلمه من مسائل وعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولا وعي. ويكفي في عصرنا هذا أن يكون المفتي الذي كان مفتيا لعامة الناس أن يحفظ متون أهل العلم وبلغ المرام ومتنا في الفقه كزاد المستقنة وبهذا يكون مؤمن وتوفرت فيه شروط الفتياء في عصرنا هذا وإن زاد علمه فيما يحفظه ويفهمه زاد في اجتهاده ونبغى في فتوى لا الله أعلم صلى الله عليه وسلم